يبدو أن هناك بعض ال الأعطال في الغرفة بارك الله فيكم نعم فأقول إن شاء الله تعالى سيكون منهجنا إن شاء الله تعالى في إكمال هذا المتن بشكل يعني يعني إلى حد ما متأنن ليس فيه السرعة لي لأن أنا متن الشافي يمكن يكون هذا هو الشرح الأوحد له في على الإنترنت على شبكة الإنترنت أقول في المرة الماضية أخو شرحنا متن با شرحنا باب أحكام المد في متن الإمام عثمان مراد متن السالسبيل الشافي حيث قال المد أحكام ثلاث واجب وجائز ولازم فالواجب أن تأتي الهمزة بعد حرف مد في كلمة متصلا هذا يعد ومدده أربعا وخمسا ان تصل وخذهما إذا وقفت واستطل وجائز منفصل وبدل وعارض للوقف المنفصل طبعا إحنا تكلمنا في المرات الماضية وإن شئتم راجعوا الشرح السابق قبل رمضان لما توقفنا في الدرس الثاني عشر وتكلمنا على هذا الباب أو نصف هذا الباب ولكننا لم نستفض وأهملنا أو, أو تركنا وأرجعنا باقي شرح هذا الباب لجلسة الم الماضية التالية ولكن لم يقدر معز زجل اجتماعنا إلا في هذا الوقت نسأل الله أن يجعل على تيسيره وعونه من نصيبنا اللهم آمين أقول قال الإمام وجائز منفصل وبدل فعارض الوقف وعارض للوقف فالمنفصل عرف المنفصل أن تأتي الهمزة بعد المد في كلمتين كإلى أشد نعم وجاز فيه من طريق الشاطبي أربعة وخمسة يا صاحبي ثم بعد ذلك تطرق إلى مد البدل وقال وإن يكن تقدم الهمز على مد كآمن فسم بدلا في البداية أعرف المد وأقول مد البدل له تعريف ثابت وكما قلنا سلفا ودائما ما نكرر هذا الأمر أن نقول أن كل شيء له تعريف اصطلاحي وتعريف لغوي حتى لا أزيد أو, أط أو أطيل على أخواتي بارك الله فيهن أقول المد البدل هو أن يتقدم الهمز الهمزة تتقدم على حرف المد في كلمة ولا يأتي بعد حرف المد هذا لا همز ولا سكون خلي حرف المد هو المحور لابد أن يأتي قبل حرف المد همز ولا يأتي بعد حرف المد لا همز ولا سكون حرف متحرك هذا هو مد البدل اديني أمثلة أمثلة على مد, على مد البدل مع حرف الألف كلمة آمنوا كلمة آمنوا إذا نظرت في المصحف تجدها مكتوبة بهذا الشكل آمنوا تحقق الشرطين وجود الهمزة قبل حرف المد ووجود الحرف المتحرك بعدها ولم يأتي بعد الهمزة لا ساكن ولا همزة آمنوا ومثال آآ آآ هذه, هذه القاعدة مع حرف الياء مثلا كان أقول إيمانا هكذا تكتف في المصحف ومثال الواو مع ايه اوتو كل هذه همزات قد يختلف رسمها تبعا لرسم المصحف ولكنها في الأساس عبارة عن مدود بدل مد البدل يعني يتقدم الهمز على حرف المد ولا يأتي بعد حرف المد لهمز ولا سكون بل يسبقه همز فقط ولا يأتي بعده لهمز ولا سكون أقول حكم هذا المد هو جواز مده وقصره مد البدل أنا لي أن أم أمده أو أقصره عشان كده قلته ومده جوازا عشان كده الإمام قال إيه الوجائز احنا عدنا ثلاث أحكام. الواجب والجائز واللازم شرح الواجب الامام شرح الواجب والان يشرح الجائز احنا شرحنا اول جزء من الجائز وهو المنفصل المد المنفصل واليوم موعدنا مع الجزئين الاخرين من احكام الجائز وهو مد البدل والمد العارض للوقف او العارض للسكون تمام اقول والله المستعان ان مد البدل له مقدار مد البدل له مقدار يمد بمقدار حركتين كالمد الطبيعي وله حفص يعني وله في البدل أمرا واحدا فقط وهو القصر حفص ليس له مد البدل حفص ليس له إلا القصر ولا أنت بتقول آمن تقول آمن على طول ولا بتقول إيمانا. لا. ولا بتقول أوتو لا كنادو تقولش في حفص تمام فحفص ليس له فيه إلا القصر مقدار المد يمد بمقدار حركتين كاملتين كالمد الطبيعي ليه بأنا سميته بدل سمي هذا المد بدلا لأن المد فيه مبدلا من الهمز لأن أصل المد البدل أن تكتمع همزتين متتاليتين واحده متحركة والأخرى سكنة فاحنا هنضحب مين بالسكنة ولا المتحركة المتحركة الأولى والسكنة التانية هنضحب التانية اللي هي السكنة فتبدأ للهمزة الثانية حرف مد من جنس حركة الأولى تخفيفا تخفيف النطق يعني تمام وهذا يعني نشير إليه في كلمة مثلا كلمة آمنوا كلمة آمانو الهمزة الأولى فيها مفتوحة آمانو تخيل أهي آ مفتوحة وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هذه الهمزة وتلاقيها مفتوحة كده وبعدين الكلمة هكذا آمانو أصل الكلمة كان إزاي بقى إيه آهو هو كده أصل الكلمة أَمَنُ أَمَنُ أَمَنُ ضحينا بالهمزة الثانية أَأَمَنُ ها ضحينا بالهمزة الثانية اللي هي الهمزة الساكنة دي ها ضحينا بها خالص ها وأبدلت إيه أبدلت ألفاً من جنس حركة الإِ الهمزة من جنس حركة الهمزة السابقة لها يبقى كيف كيف تقال آمنوا مش أأمنوا آمنوا هذا إن كانت الهمزة الأولى محركة بالفتح تمام وإن كانت الهمزة الأولى مكسورة مثلا ككلمة إيمانا كلمة إيمانا أهي الهمزة لتحت وفي كسرة تحتها ها إيمان. أهي. من الذي يعرف أصلها اكتبوا لي كده كأصل كلمة إيمانة كان هي بأصلها الزعمل إزاي ها نسأل صحية معانا أصل كلمة إيمانة على القاعدة اللي احنا شرحناها أن هي أعبارة عن همزتين نعم همزتين الهمزة الأولى محرّكة والأخرى ساكنة والأخرى ساكنة أبدلنا الهمزة ال الثانية الساكنة بهمزة من جنس حركة أو ألفا من جنس محرك ب من جنس حركة اللي إيه ال الهمزة السابقة له بالضبط بالضبط تمام أحسنتم أختي الراضية ما شاء الله عليكم نعم هكذا تكتب إيمانة إئمانة. نعم طيب كلمة اوتو ابتدت بهمزة متحركة بالضم كان الهمزة التانية بتاعتها زي أوتو. اوتو بقيت اوتو تمام طيب لماذا انا سميت هذا المد بالمد البدل مد البدل ده في اعتبار الغالب لأن من أمثلته ما يكون حرف مد فيه بدلا من الهمزة ساعات تشوف أو تعرض عليك بعض الكلمات ككلمة قرآن مثلا كلمة مسؤولة أو كلمة إسرائيل هل هذه الكلمات بدود بدل؟ طب ما يجتمع فيها الشرط الهمزة وبعدين بيجي بعد الهمزة إيه؟ بعد الهمزة ألف والهمزة والالف هذه لا يأتي بعدها لهمز ولا ساكن فلماذا لا أجعلها مد بدل وأل هي مد بدل ولا ليست مد بدل ناس اللي هذا لا يسمى مد بدل هذا يعتبر شبيها بالبدل في كلمة قرآن وكلمة إسرائيل وكلمة مسؤولة ليه بقى؟ لأن نحنا عندنا سبب رئيس هنا ما هو السبب الرئيس أقول لأن حرف المد في مثل ذلك حرف أصليا وليس مبدلا من همث ف فليست كلمة الهمزة في كلمة مسؤول أو إسرائيل أو القرآن مثلا هذه همزات أصلية وليست مبدلة من همس تعبارة عن همزات أصلية وليست مبدلة فهذا لا يعتبر مد بدل ولكن يعتبر شبيها بالبدل وتم اشترات في, في التعريف الذي قلنا ألا يقع بعد حرف المد همز أو سكون يعني كمثل في بعض الناس تجيب لك مثلا مثال آخر زي كلمة آمين ولا آمين البيت الحرام آمينه همزة وبعدها مد والمد ما فيش بعده لهمز ولا, ولا, ولا ساكن بعده م متحركة بالكسر دي ما بقولش عليها مد بدل ليه لأنها عبارة عن مد لازم آمين مد لازم طيب كلمة براء منكم ومما تعبدون من دون الله في صورة المتحنة برآء همز مد بعدين متحرك لماذا لم أقول عليها مد بدل لأنها عبارة عن مد متصل في الكلمة الواحدة نعم أحسنت شيخ رضا ربنا يبارك فيك نعم ونحو وجاءوا أباهم وجاءوا أباهم عشاء يبكون في سورة يوسف جاءوا أباهم مد الواو أو مد الألث مع الألث أو الهمزة مع الألث هه. منفصل تمام تمام طيب عند كلمة مآب عند الوقف عند الوقف، هنا نقع في مدين المد الأول مد بدل والمد الثاني مد العرض السكون وهذا أقوى من البدل ف... فيلغى المد البدل ويثبت المد العارض للسكون لأن في اعتبار عندنا اعتبار أقوى القاعدتين أو اعتبار أقوى المدين فرتبة المد البدل متأخرة عن رتبة مد العرض السكون إذا أن مد العرض السكون أقوى من مد البدل لذلك نقدم العارض على البدل وفي هذا يقول الإمام رحمه الله تعالى ونفعنا بعلمه آمين قال وإن يكن تقدم الهمز على مد كآمن فسمي بدلا إن حدث تقدم الهمز على البدل على الألف أو على المد يعني، فنسمي بذلاً واقصره إن لم يأتي بعده سبب، وإن أتى فعمل بس بذلك السبب. تمام؟ إحنا لما تكلمنا على شبيه البذل، وقلنا ان زي مثلاً زي كلمة رؤوف وكلمة يأوسا، مثلا كلمة رؤوف أو رؤف وهي كلمة دي كلها شبيهة بدل لأن حرف المد فيها أصلي أصلي وليس فرعي، وفيه القصر حركتين كالطبيعي، ما لم يأتي بعده إيه، ها ما لم يأتي بعده إيه النس اللي صحي معانا المفروض إن هما صحيين، سنة شكية، نس فينا خولنا، ما لم يأتي بعده سبب كالهمز أو السكون، فيلغي البدل احنا عارفين في قاعد عندنا اسمها أقوى لي، أقوى السببين نعم. ويعمل بالسبب الأقوى أنا باخد دايما في هذا الأمر السبب الأقوى تمام؟ فإن كان همزا متصلا أو منفصلا كالأمثلة التي قلنا نحن عليها أو قلنا زي كلمة رئاء براء فلما رأى أيديهم وجاء أباهم آمين الذكرين مستهزئون قاطعين كل هذه أمثل على على وجود مد بدل ولكن في مدد أخرى مع مد البدل الضحادة المد البدل ولغت المد البدل تمام يبقى أنا هنا لما تكلم بقى على مد البدل في أبيات الإمام أقول قصد الإمام وقصره إلا يأتي بعده سبب وجب القصر وجب القصر إن لم يأتي بعده سبب وإن أتى فعمل بذلك السبب أي أن إذا وقع مديني بدل مثلا ومتصل فأخذ بالمتصل من بابي أولى لأنه أقوى وإذا مثلا زي كلمة مآب إذا وقع حال الوقف يعني حال الوقف تعرضت العرض السكون وتعرضت البدل أجيب البدل ولا أجيب العارض أجيب العارض لأن العارض أقوى من مدي البدل اللي فهم يا أخواني أكتب خمسة كل اللي فاهم يكتب خمس واللي مش فاهم يسأل اللي مستشكل عليه نقطة نعم طب أخوينا الباقين فين ربنا يبارك فيهم ها اخواتنا الباقين فين اللي معانا في الغرفة يسر الله الأمر لنا ولكم بعد ذلك تطرق الإمام لا عليكم حفظكم الله برك الله فيكم نعم بعد ذلك تطرق الإمام رحمه الله تعالى قال وعارض إن جاء بعد اللين والمد وقفا عارض التسكيني كنحو من خوف ومن سبيلي بالقصر قف والوسط والتطويل ولازم إن جاء بعد حرف مد سكون نصلي وبالطول يمد يبقى أنا هعرف المد اللي إيه العرض. أعرفوني بقى اسمعوا الانتباه. مدة العرض السكون. نعم. مد البذل والمدة العرض. شرحنا البذل. نخش في العرض. من متن أسل سبيل الشافي. هنخلص النهاردة باب أحكام المد عشان مرة جايين شاء الله هنخش في أقسام المد اللازم. أقول ااا المدة العرض للسكون له تعريف. أولأ أي له ضابط أو شرط. إذا وقع بعد حرف المد أو حرف اللين ساكن عارض لأق لأجل الوقت ساكن عارض يعني ساكن عارض يعمل حق مش إحنا لما بنيجي نقف على أي حرف القرآن بنسكنه تمام افرض قبل ما أقف على كلمة مثلا من كلمات القرآن وأقف عليها بالتسكين كان قبلها حرف من حروف المد اللي هي حرف كلمة وَيْ أو حروف او حرف اللين حرف من من حروف اللين حروف اللين اللي هي ايه؟ حد يفكرني بحروف اللين مم. نعم سهل الموضوع بتاع اللين ده نعم بالزبط لين عمر حروف اللين لا ده حروف البيانية توسط نعم نعم ساكنتين عمرضة ضروري ألساكنتين تمام أقول في في شرح هذه الأبيات في أبيات العرض للسكون زي كلمة مثلا الرحمن كلمة الرحمن لو كتبناها هتلاقي كلمة الرحمن إذا وقفنا عليه في الفاتيحة مثلا نعرف أنها مدى عرض للسكون ليه حرف النون بقف عليه بالتسكين قولا واحدا أما الحرف السابق له لا عليكم أما بالنسبة للحرف السابق له هو حرف المد قولا واحدا هتقول لي في الرسم فيش غير الميم ما ليش دعوه بالميم هتبصر الألف الخنجرية التي تعتلي المسافة أو الكشيدة ما بين الميم والنون أقول الرحمن نعم لو أنا عليها مدى عرض السكون أقول الرحمن العالمين البيت شيء خوف نعم حكم المد العرض للسكونة يخوالنا له الحكمين جواز القصر والمد ما احنا اصلا في البداية قلنا ان احنا بندرس ايه هالأحكام الجائزة في المد احنا خدنا الواجبة احنا خدنا الواجبة في التسجيل الثاني عشر اللي كان قبل رمضان وشرحنا بعض من الجائزة خدنا المنفصل من الجائز وشرحنا فيه باستفاضة ولكم أن تراجعوا الأبيات ثم بعد ذلك تطرخنا إلى البدل وشرحنا والآن نحن في العارض أقول حكم العارض جواز القصري وجواز المد ومقدار المد العارض فيه ثلاثة أوجه أركز معك ويسأوي عشان الأوجه ديتة اللي تخبط فيها ولن يجوز لي في المد العارض أن أقصره بمقدار حركتين كمدا طبيعيا ده اسمه قصر قصرت المد العارض بمقدار حركتين ولي في المد العارض التوسط أربع حركات ولي الإشباع فيه ست حركات كاملة طيب اللي قال بالقصر قال له قصر واللي قال بالتوسط قال له توسط واللي قال بالإشباع قال له إشباع ركز معايا يا شجاع أقول أن من قال بالقصر أنه حركتان في المد العرض للسكون نظرا لعروض السكون فلا يعتد به لأن الوقف يجوز فيه التقاء الساكنين متلقة يعني إيه يعني لما جينا الناس اللي هما بتسألنا بتقول ايه وابيبقرة بالمذنب ونفاصل مثلا يعني مثلا يقول ايه وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون انت مش مستسيغ سمعها صح هقولك لأنت ما, استشا... ما استسغتش سمع يوقنون بالشكل ده إنما لو قلت وما أنزل إليك وبالآخرات هم يوقنون كده استسغت سمعها إنما أنا لما مديت المنفصل عمل توسط أنا المد... المدد كلها من المتفصل والمتصل عمل فيها التوسط أربع حركات بعدين جيت للعارض وروحت همدي له ايه؟ حركتين قصر ايه اللي انت عملته هل انت عملته غلط؟ هقول لك هقول لك السنة مقتنع بالمنهج الاول بتاع ان القصر حركتان فقط القصر للعارض لسيكون حركتين فقط مش حمد ولا هوسطه هو هتقول لي ليه؟ هقول لك يا عمد عارض عارض له عروض مش مقتنع بيه اصلا تمام؟ مش قانع بي أنا لست قانعا بالمد العارض ليه بقى لعروضه لعروض السكون فيه لأن السكون فيها ليست أصلية هو الرحمن دي أصلا عليها لما نقف على كلمة الرحمن هي الرحمن أصلا بيباع لها سكون لا بيباع لها حركة يمحركة بالكسر مثلا ولكن أنا نتقطع بالسكون لأن أنا نقف على أي حرف في القرآن أو في العربية عم أقف عليه بالتسكين فهذا ما بيأولى أن أتكلم فيه بهذا الشكل أقول بعض الناس بتأخذ بالقصر حركتان نظرا لعروض السكون فلا يعتد به هم اللي بيقولوا فلا يعتد به لأن الوقف يجوز فيه التقاء الساكنين مطلقة السكن الأول اللي هو المد والسكن الثاني العرض السكون النون أو, أو الميم مثلا يعني ايه الكلام ده حد يا مش فاهم حد مش فاهم الكلام ده أو حد مش في حاجة ملتبسة عليه اللي فاهم كل اللي فاهمني يكتب خمسة كل اللي فاهمني يكتب خمسة فاهمين ولا زهقانين <تصفيق> اللهم استعان نعم ونظرا لحالة الوصل بعض الناس برضو مش مقتنعة بأمر المد في العرض للسكون عشان حالة الوصل إذ يصير مدى طبيعي أقول لك يا عم إذا, إذا كان في الوصل في الوصل إنت لما توصلها مثلا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين بيقول إيه هو مثلا يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن مثلا في رب العالمين فيها عرض سكون فيها عرض سكون، بس أنا موقفتش عليه وصلته يبقى أنا خدت بمقدار حركتين هل ينفعنا أنا مده قالوا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم أنت بتألف فيش كده ده عرض سكون تمام ده عرض سكون في حال الوقف أنت موقفتش عليه يبقى حتكمله مد طبيعي بتوع القصر بقى اللي بيقصره المد العرض للسكون قالوا بالله عليكم كيف نمد مدا يمد في أحيان ولا يمد في أخرى والقارئ مخير في هذا الأمر مش هو ممكن يوصل كذا المد اختفى لا يا عم نظر أن لكذا سأقصره في كل الحالات في وصله أو في, في, الوقوف في الوقوف عليه وهذا الوجه وجه قصر العرض للسكون مستحب جدا أقول مستحب ولا أقول فرض أو شرط وهذا الوجه مستحب جدا في القراءة بمرتبة الحدر فهمنا القصر بتاع العرض قصر العرض تاني قصر العرض حركتين توسط أربعة إشباع ستة بعض الناس مقتنع اقتناع كامل إنها بتقصر عرض السكون تقصر عرض السكون ليه لأن عرض السكون ده ليس أصليا لا يعتد به ولأن أنا في حالة الوقف مخير والوصل ممكن أوصله ممكن أوقف عليه قالوا نأخذ بالقصر في كلتا الحالتين في الوقف وفي الوصل تمام وهذا الواجه أي القصر مستحب جدا في القراءة بمرتبة الحدر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 بتسمعها أنت بتسمعها من كل القراء إلا من رحم ربي أنا مش بقول كذا هو وحشين بيعملوا حاجة وحش بس بيعملها في ناس كتير جدا بتعملها جهلا بيعملها هالشي وبيعملها عشان ضرورة القراءة بتضطر لهذا وتلوته بتقرأ بتت بتضطر لهذا بينما هو هل يفهم تبريرها من الناحية النص من ناحية العلم الشرعي أو الناحية الشرعية أو من ناحية أهل الفن أهل هذا الفن النظرية النظريه هو مش فاهم هو بيعملها كده هو كذا طبعا موضوع المد ده يعني لا ينضبط أبدا إلا بالمشافهة موضوع المد ده أخوالنا موضوع تقدير بحث لأن أصلا المدد ده مخرجها مخرج مقدرة ولا محققة يا اللي حضرتوا معنا التطبيقات مخرجها محققة ولا مقدرة المد مقدر إذا فالمشافه هي الحل الوحيد حلك الوحيد أنك تشافه الشيخ تقعد قدامه كده وتقرأ جماعة المتلقين النظر بس كده جماعة هم اللي بيبصوا دول دول معاهم علم كويس أو يقدروا يفتوا به الناس ويكلموا به العامة عشان يلفتوا إليهم الأنظار لما أنت في التطبيق صفر وإحنا أصلا بندرس النظري عشان يسهل لنا التطبيق فلا بد من المشافهة والتلقي عن أفواه المشايخ المتقنين أمثال الشيخ رضا ماهر ربنا أحفظه أقول ووجه التوسط إحنا تكلمنا بقى القصر نخشي بقى على التوسط التوسط العلة فيه عندما أخذ به مراعاة اجتماع الساكنين مع ملاحظة كونه عارضا يعني إيه الكلام ده لما بيجي المد العارض للسكون بعض الناس بتأخذ بالتوسط وده اللي إحنا عليه ليه إحنا بناخذ بالتوسط وإحنا قرأتنا بالتدوير مثلا اجتمع الساكني وانا حطت في دماغي ان الساكن الثاني عارض الوقوف عن نون مثلا في العالمين النون دي سكنت لعروض الوقف عليها فقللت عن اصلها يعني هي لو كانت سكنة في الاصل كان الموضوع هيبقى اطول كان هيبقى فيها اشباع اشباع اه ما هو اصلها اقول لك من طرق التقاء الساكنين هل ايه هل اشباع اشباع تاني تاني تاني كده هات لي دليل أجيب لك دليل بسم الله الرحمن الرحيم اقرا من أول البقرة ألف لام م أنا تخلصت بالتقاء الساكنين اللهم والمين بالإيه بالإشباع تمام فبتوع التوسط بقى بين هذا وبين هذا بتوع التوسط بين هذا الأمر وبين هذا الأمر منهم من قال يعني أن منهم من أخذ بمنهج القصر وقصر في التوسط العرض للسكون وهو يقرأ بالتدوير ومنهجه التوسط ولكن قصر العرض ومنهم من مده ستة ومنهم هذا المنهج الذي نحن عليه قال أن هذا التقاء ساكنين بس مش التقاء ساكنين قوي يعني مش قوي قوي يعني السكن الأول احنا عارفينه حرف المد والسكن الثاني الحرف الأخير اللي عليه بالتسكين المد العرض السكون العرض ده بس يعني ده سكون عارض مش هديله ستة ستة يعني دي حاجة كده بسيطة انا هحط عليه الزمن التوسط اللي انا ماشي عليه يبقى انا همشي منفصل اربعة متصل اربعة عارض اربعة الغنن اتنينة تمام حدش يطل الغنن كله, كله فيها زمن خلاص اديها اربعة اربعة اربعة كله لا الغنن اتنينة والكلم المثقل ستة ده ما فيناش في حدش يجادل فيه ده نعم فمن قال بالتوسط لمرعاة اجتماع الساكنين لاحظ وجود العارض الوقوف على الحرف العارض وهو يقل قليلا عن الأصل الأصل وهو هو كان سكن أصلا كنت له إشباع وأصبح لا هو معدوم مطلقا حتى يكون كالمد الطبيعي ولا هو موجود دائما بشكل أصلي فيمد بمقدار الست حركات كالمد اللازم نريد أن نلاحظ على إخواننا ملاحظة هامة جدا جدا جدا هجاوب دلوقتي مرتبة قراءة العرض للسكون أو مد العرض للسكون بالتوسط هذا الوجه هو الوجه المقدم عندما من يقرأ بمرتبة التدوير واحنا كل قرأتنا تدوير في الصالح احنا بندور يا عم الشيخ ما احناش بنحدر ماليش دعوة بالائمة اللي هم عايزين يختم القرآن وعلى فكرة ختم القرآن في رمضان ده ما على نص شرعي ها تمام فالشرط الأساسي هنا ايه التدبر إنما جعل القرآن لكي يتدبر وقال الله فيه لينذر من كان حيا ان شاء الله حتى ما تقراش في رمضان غير ثلاث آيات كل شيء تقرأ, بيه. تقرأ بيهم طول النهار طول النهار الشيخ أصلا هو الدليل الوحيد في ذلك الأمر أن تتدبر إن شاء الله حتى تصل بقرآن كله في رقع أو حتى يكلمك حتى حاجة حتى حط عليك ضابط بس الناس اللي وراك يفرد كانوا عجازة ولا كبار ولا شرط في الضابط في هذا الأمر أن, أن تكون يعني رجل عادل ولك نظرة وإنت أضرب نفسك برضه، هتحافظ على الأحكام يا عم يستمر ربنا يبارك لك نما طول ما أنت بهذا الأمر يبقى خلاص بلاش ابتعد وخذ بالأحوط أحسن ربنا يحسبك على كلام يخرج من شفتيك أنت لا تدري حتى أن في بعض المشايخ حفظهم الله تعالى يقرأ بالثلاث أجزاء في في, في, في صلاة التراويح مثلا بعد الجزء الأول والنصف أو بعد الجزء الأول يبدأ في حالة الهضرمة أنا مش بيهذرن بقى بيغلط في أحكام التجويد لا صوته بيتدنى صوته بيقل غلط زي صوتي دلوقتي يعني. أنا صوتي دلوقتي تعبان جدا أنا ما أصف المخضرن بتاعتي صوتي عالي واستخدم نبرات الصوت في إيصال المعلومة انما عشان أنا الآن يعني صوتي مجهد فـ فـ فمش قادر أتكلم هو بقى صوته أصعب من ده كمان يعني بيبقى صوته بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بصل هذا بصل الدرجة فلو سقط منه عشرين ولا ثلاثين حكم في الطريق مثلا ما حدش حيلو مو الرجل بيقرأ بجزئين ودا من أنا رجل استحي بصراحة أقوله إننا إنك أنت بت إنك أنت بتغلط هقول لي تقدر تعمل زي بس هو بقت الغاية دلوقتي يقول لك بالكثرة ولا حاولها ولا قواتها طبعا ممكن اطول بالورد القليل واجعلهم يتدبرون كتاب الله عز وجل وهذا هو الاصل وهذا هو الاساس بس مش معنى كده ان كده كل مرة تصلي بربعها تصلي في التراويح في رمضان بربع دب انت كده بصراع بهدلت الدنيا خالص لا يعني الامر كده ما بين هذا وهذا يعني جعله مثلا وكل واحد حسب حسب طاقته كل واحد حسب طاقاته انت مع نفسك انت في البيت اقرأ اللي انت عاوزه اللي انت عاوزه انت مخير في هذا الامر او مع نفر من الناس أو مع نفر مع نفر من الناس لهم طاقة وانت تعلمهم جميعهم ان لهم طاقة في ان يقوموا الليلة كلها ولا يفتروا تمام انما لو, لو لو ليس لهم طاقة ويدخل عليكم من من لا طاقه له ليصلي معكم اذا فعليك الرحمة والتبسط تمام. وجه الإشباع تكلمنا على القصر تكلمنا على التوسط نيجي بقى للإشباع افهم يا عمي ربنا يبارك لي فيك إن الإشباع شبه المد اللازم خالص ست حركات يلتقي فيه ساكنان شوف الناس بقى اللي بيقولوا أصلاً احنا نمد ست حركات في العرض للسكون بيقولوا كده ليه يلتقي فيه ساكنان فيلزم المد الطويل مليش دعوة عارض مش عارض الساكنين حصلوا حصلوا ولا ما حصلوش حصلوا حصل ساكن اول الواو وحص وحصل او وحصل ساكن تاني الحرف الموقوف عليه حصل ولا ما حصلش حصل يبقى ماليش غير سته هنا انا اصلا عندي طرق تخلص من التقاء الساكنين مثلا كثر الساكن الاول مش عارف تحريكه تحريك الساكن الاول مثلا بفتح او ضم او كسر يعني في طرق للتخلص من التقاء الساكنين كثيرة جدا جدا جدا جدا تمام؟ بالنسبة للتخلص من التقاء الساكنين بالمد الطويل هذا عندنا في القرآن مد مد ستحركات إشباعا وفي القراءات اللي بيدرس قراءات الشاطبية مثلا يعلم جيدا ما أقول أنا بتخلص كثير جدا من التقاء الساكنين بشطة الطرق ولكن هنا لا طريقة لي إلا المد اللازم ست حركات أو القصر أو التوسط وهذا الوجه طبعا في القراءة يستحب مع ما يقرأ بمرتبة الترطيل واحد تقوله نوارا بسم الله الرحمن الرحيم ده عادي بالنسبة له نمد لما يبقى شاز جدا على واحد بيقرأ بالحدر مثلا يقول بسم الله الرحمن الرحيم طبعا هذا عبث بس أنا ما عنديش بيينة أقدر أقول للناس بيها إن, إن ده غلط ما فيش بيينة في الأمر ده ما فيش بيينة الأهل العلم نصت على إن ده غلط لا مش غلط بس ده واحد شوية بحس إنه مترجل يعني لم يشافه لأنه قلنا أن موضوع المدود ده لا ينضبط إلا بالمشافة ما جلست كده قدام شيخ كده وتعلم والشيخ قال له لا أنت تظبط نفسك وتتعدل وعشان كده غلط وانت كده توقع نفسك في مشكلة وكلام كده نما بعض المشيخ بنا يحفظهم بيتجاوزوا عن, عن طلابهم يقول لك كبر دماغك كبر،, كبر كبر كبر كبر يفضل مكبر طول الطريق والطالب يعني عمال يأخذ في وبيخدع أخي الله في الإسلام سبحانه الملك عمال يديله في ورق والشيخ عمال ياخد الورق ويعينه تحت المخد أنا مجازب حفص أهلا وسهلا مجازب عصم يا مرحب بك ورش ماشي قلون ماشي مش عارف مين ماشي أنا مجازب العشرة صغر أهلا وسهلا كبرى ماشي أعد يتكلم لا يفقه شيئا عن الباذنجان تمام ويعني انت فاعر كذا يعني ممكن إحنا إيه لو لو يعني لو تطوع له أهل الفضل يقفوع على عربيت كبدا ممكن يعمل شغل كويس جدا يعني ربنا يكرمه لما يتكلم في العلم لا هو ده كفاية على أول الحاجات الورق اللي هو لمه وبيتهالو زي ما يكون هو لم صكوك الغفران حصل على الإذاعة بشيخ مفرط وهو أيضا لم يسأل نفسه الشيخ لو ما عنفكش يعمل حج مش حيبقى شيخ مش قصدي كل شيء ان الشيخ يتعصب عليك ولكن الشيخ لو ما وقفكش ألف مرة ألف مرة وقال لك فين أدبك وفين أخلاقك وفين علمك وفين وفين وفين وفين وفين, وفين, وفين لما المشكلة ان بيتصدر المجالس أنصاف اخوالنا أنصاف مشايخ أنصاف مشايخ وفي عندنا مثل كده بالمعامل المصري يقول لك الصيت ولا الغنة عامل لنفسه صيت أو عامل لنفسه مش عارف ايه بتاعه وحقق لنفسه شهرة فتيجي تقول له اقعد علّم الناس اجلس يا اخي اجلس اجلس علّم الناس ده تلاقيه ما فيش لازم الطالب يسأل نفسه اعرف كده هو خد بقى قاعدة عندك يا عم الطالب خد قاعدة عندك ثابتة لا تتغير اذا لم اذا لم يوقفك الشيخ اذا لم يوقفك الشيخ وشعرت معه بالتغيير هذا ليس شيخا هذا ليس شيخ وأنت لست بطالب الطالب ده بقى الصبور بقى اللي هو الراجل الجدع بقى اللي هو كده ايه مبيتبهدل بي... يعني مع الشيخ طب فوق طب تحت طب تمام طب فوق مش مش بقول لك كده عشان تروح شوف لك شيخ يبهدلك وخلاص في واحد متعنت عليك كل شويه يقول لك انا عايز مبلغ في مشايخ نعرفهم ولا حول ولا قوه الا بالله الناس والله لهم هدايه كل شويه بيقول للطالبات أو للطلاب أنا الكريديت بتاعي كذا ابعتوا على ويسترن ال... أو بعتولي لي بزفت او ابعتوا وأنا مستني منكم فلوس ومستني منكم وهو أنا, أنا أنا ما بحرمش اللي هو بيعمله أنا ما بحرمش حشل الله وكلا بس فيه مشايخ بتبقى هدفها الوحيد التكسب واشتراط الأجور طبعا طبعا الشرع مفصل في هذا الأمر طويلة يعني تمام ففي ناس كد وفيه واحد بيبقى بس كل اللي عايزه الإخوة والأخوات يعودوا يقرؤوا عليه وخلاص وقال عنه الإمام النووي رحمه الله تعالى ده بقى بيغطر بانشغال الناس واحتكامه واحتكامهم إليه ده بيغطر باحتكام الناس إليه وكثرة اشتغالهم إليه أو عليه سبحان الملك لا لا ليس الأمر طبعا هو الشيخ أصلا له مهابة له مهابة بألا يطلب بألا يطلب مالا يعني الشيخ ما يقولش اختراحيك ما يقولش انا عايز فلوس طيب افرض ان هو كان هكذا هذا لا يلمح حتى للطالب ما يبينمحش بيبقى ليه طالب معروف كده طالب ده الطالب ده هو ده بقى ملك الموت بتاع طلاب. ده بقول لهم اخوالنا الشيخ بس الشيخ طبعا بقاش قاعد في غير وجلوس الشيخ يعني ادبا مع الشيخ الشيخ وفرغ نفسه لي للاقراء فإن كان كذلك الشيخ مثلا رجل قاعد عمره ستين عام أو رجل مثلا ليس له عمل أو رجل يفرغ نفسه الإقراء يعني هو الرجل أصلا كان عنده عمل وبعدين صرف نفسه العمل ده عشان الناس كتير كلها تشتغل إليه ففرغ نفسه للإقراء الرجل ده مثلا يأكل منين يتاجر في الحرام يعمل حاجة غلط طب يمشي غلط طب يبيع القرآن زي ما غيره بيبيع لا أنت بس هتطعطي وقت لاستقطاع وقته ولا يشترط أجرا افرد قاله واحد فقير قاله مثلا ايه محمد غندر قال له والله يا شيخنا انا معيش فلوس يوم يقول لي طيب خلاص يا ابني ولا تطرد الذين هدعون ربهم بالغضاية في العشرة وجه واجهه اقعد يا ابن نقرأ بنهديك فلوس ايه زفت ايه اقعد يا اخي بالضابط مش احنا اللي بنشوف يا راضية لسنا مش احنا اللي بنشوف وانا ارى وانا كلام دا كبير اوي لا هو يعني هذا الأمر ليس الموضوع مختلف شوي يعني الموضوع مختلف شوي موضوع هو الموضوع مبوط عندي بهكذا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته إنما إنما ما, إنما ما نتعلمه وما نعلمه يبتغى به وجه الله من المقام الأول إنما نعلمه وما نتعلمه يبتغى به وجه الله من المقام الأول وما علمت أحدا من أهل العلم نعم وما علمت أحدا من أهل العلم أبدا علم القرآن وأخذ مالا لأجل القرآن فقد قيل في هذا مش في هذا النوع يعني لما واحد من الصحب الكريم أخذ رمحا أو طوقا يرمى به السهام يوم الجمعة إن شاء الله في الع في تمام العاشرة بتوقيت أهل مصر بتوقيت أهل مكة العاشرة بتوقيت مكة تسعة بتوقيت مصر قال له النبي لما أهدا أهدا كان الرجل كان الرجل من الصحب الكريم يعلم الناس القرآن فأهداه أحد أحد يعني أحد أهل الصفة أهل الصفة دول يا أخواننا كانوا فقراء فقر مطعى كانوا شديد أو كان فقر بتحهم يعني شديد يعني فأهداه قوسا قوسا قوسا القوس اللي هو اللي بيضرب به الأسهم أو الرماح فأهداه قوسا وأتا النبي صلى الله عليه وسلم فقال له يا رسول الله فلانا من أهل الصفة أهداني قوسا لأني علمته القرآن قال إنما تطوق به نارا يوم القيامة في المصيبة قال إنما تطوق به نارا يوم القيامة ليه بأ ليه ولن هذا الحديث في إسناده ضعف ده أول حاجة هذا الحديث في إسناده ضعف ثاني حاجة أهل الصفة دول فقراء جدا جدا جدا جدا جدا فاللو يخطعون من, من أموالهم يعرف أنه ده ممكن ما يكلوش بي بسنين. تمام أهل الصفة دول فقراء فقراء المدينة دول أهل الصفة ثالث أمر أنه أخذ منه القوس القوس نتيجة أنه علمه القرآن يعني أنا تجرت معك علمتك القرآن هات القوس وهذه ليست النية التي يحصل منها المتأجرون أو الأخذون الأجور يعني نيتهم بل النية التي يحصلون بها هي أنهم يأخذون من أجل استقطاع أوقاتهم يؤخذ الأجر من أجل استقطاع الوقت وهذا له ضابط وقد قيل في الحديث الصحيح أن خير ما تخذتم عليه أجر كتاب الله وليس المقصود الأجر هنا أجر تعليم ولكن أجر الا استقطاع الوقت ولكن إذا إذا فنحط ضوابط عمة لا بأس أن تأخذ أجرا ولكن لا تشتر لا تشترطاه لا تشترط الأجر وتشترطش الأجر على الطلاب ولا تلفت انتباههم أنك تأخذ بلج لك طالب ولا تعينه طبعا بقول ما يحددش أجر ما يقولش أنا باخد كذا ما يقولش أنا باخد كذا تمام ما يقولش أنا باخد كذا يجعله طالب هو اللي يتكلم بلسانه يقول والله يا شيخ احنا جماعة بي... كل أخ كده بي... اللي بيستطيعه إن استطاع أن يعطي الشيخ على استقطاع وقته يعط ويطلبها بأشد العزة وبأعلى درجات العزة ولا يزل نفسه أبدا ومنور انتبه انت لا تكتبين بالعربية يعني لا يزل نفسه أبدا بل يطلبها بعزة نفسي كبير وهو, وهو لا يطلب بل يطلب طالب عنده كبير من الطالب المقربين مثلا تمام يقول والله الشيخ بياخد كذا الشيخ بياخد مثلا مبلغ من المال على قدر استطاعتك وانت لو ما معكش يا اخي خلاص لا وبمعكش ما تتكلمش كتير إسكت وعُد واقرأ ويمشي إشترف حد تمام ده اللي بيحصل عند مشيخنا الكبار ومو مشيخ أهل السنة والجماعة تمام أما بالنسبة للهدية أما بالنسبة للهدية فالهدية لا بأس فيها أبداً وانت أحسن من النبي صلى الله النبي صلى الله عليه وسلم قابل الهدية تمام أو قبل الهدية وكان يأكل منها وكان لا يأكل من الصدقة لأن الصدقة ترجع إلى قاذورات المسلمين حتى وإن خرجت من أحسن ما يخرجون أما بالنسبة لل ال ال الهدية فهي تعطى لحب مرئ في الله عز وجل وإلا لو كذا يكونوا لنبني النبي كان بياخد باء عشان وحاشا لله وكل ما أخذ شيئا على دعوته وما تسألهم عليه من أجر وما أسألكم عليه من أجر تمام يعني المولى عز وجل اتدخر الأجر للأهل التقوى وأهل الصلاح وأهل تعليم دينه ابتغاء مرضاته في الآخرة ليس في الدنيا واعلم أخي أنك لو جدرت من وجهك وربت من قدميك وجرت على وجهك منذ لحظة ولدتك أمك إلى قيامي الساعة حتى تعطي الشيخ مقدار آية علمك إياها أو علمك أن تعمل إياها لن, توفيها لن توفيه حقه إنما الحق لا يوفيه إلا الله عز وجل في هذه المكانة أم نور لو سمحته بس التكست بيتملك بحروف يعني فحاولوا تضبط الأمر بارك الله فيكم تمام يعني الشيخ له مرتبة كبيرة في نفوس طلابه المؤدبين المحترمين ما بالنسبة لغيرهم فلا أدب لهم نسأل الله العفو والعفو لذلك أنا بقول لكم ابحثوا عن المشايخ المتقنين المتقنين جدا تمام مش العالة على الأهل العلم أو بتوعي الإنترنت بس يعني هم اللي بيعودوا يتكلموا على الإنترنت بس هل هم مشيخ في الواقع؟ لا مش مشيخ ولا حاجة تمام يعني أنت ما أنتش عارفه ما أنتش عارف أصله فين ترجمته فين أصله. فين أصله فين أصوله عندي من طلب العلم ومين نسأل عليه طيب وواحد قال وتصدر المجلس وقال أنا أعلم الناس وقعد يا فلان وريني أنك بتعلم الناس إزاي فما علمش حد تعال وريني مفيش فيش طبعا عندي من تعلمت ما فيش ما تلاقيش وجرد ممكن تلاقي ضرب أسانيد أو عملها في الفوتوشوب أو عمل أو عمل أو عمل وبينشر ولا حول ولا قوة إلا بالله الزمن اللي إحنا فيه بقى فيه كل شيء وبقى في متوقع منه أي شيء ومن أي حد أي حاجة في أي وقت نسأل الله العفو والعفية في الدنيا والآخرة لذلك أقول حرصا من كنا وأخوات الفضليات أن, أن تحرصنا على, من على يد من تتعلم في أخوات مكتهدات دول أنصحكنا بأن تلزموهن ممكن تكون هي مش متعلمة الشطبي تكون ما قرارتش الشطبي على حد بس هي مكتهدة بس برضه فيه ضرورة جدا أن أنا أكون قراءة المتن على حد عشان ما ضلش وضل للي معايا فمن كان معلمه كتابه فقد ضل حتى ولو كان كتاب الله دون معلم يعني تمام بارك الله فيكم نستكمل ليه بقى أنا سميت المد العارض عارض لماذا سمي المد العارض للسكون عارضا للسكون سمي عارضا لعروض السكون لأجل الوقف السكون فيه حاجة طارئة أمر طارئ عرض لأجل الوقف أنا لو وصلته هيصير مد طبيعيا ولا جدال فيه صح ولا أنا غلطان لو أنا قلت رب العالمين الرحمن الرحيم مد طبيعيا بمقدار إيه؟ حركتين ليه مد بقى لأن الياء هنا ساكنة مكسور ما قبلها في كلمة العالمين العالمين مد طبيعي جدا بيخرج من الجوف تمام وجه تسميته عارضا مهمة جدا انك تعرفها بعض الناس في المسابقات اللي بتسابقها مثلا او انت مثلا ان, إن وكلت على بعض الطلاب والله انا في طالب خاتم كبير جدا ممكن لم يدرس علم النظري ما درست العلم النظري عدت قرأوا في يوم فقلت له وسط العارض فقصر قلت له وسط العارض قصر مرة تانية فلاقيتوا فعلا مش عارف العرض تمام؟ فالأمر ده لازم تعرفوا لطولة الله بكم سمي العرض عارضا مش مجرد احنا بنجيبها بالشبه اخر حاجة بوقف على ده اسمه عرض السكون طبعا لازم اديلوا بص اديلوا يعني بصيص كده من, من, من العلم النظري في الأمر عشان يقتنع وعشان يبقى عارف وبيعمل ايه المد العرض للسكون ثلاث انواع يا اخواننا ثلاث انواع ركز مع جدا لان ده تقريبا ده قربنا على ختام الجلسة فلن ينضبط العرض للسكون عندك إلا بهذا الأمر اعلم رعاك الله أن العرض على ثلاثة أنواع مجرور، منصوب، مرفوع نبدأ كده بالترتيب أول حاجة المنصوب المنصوب نعني به الذي آخره فتحة فتحة إيه يا عمو؟ ضمت إيه؟ مش أنت بتقول عرض السكون ده أنا بسكنه؟ آه بس أنا لك يعني بعينك كده وانت شايف مثلا الحرف ده قبل ما تسكنه هو كان عليه ايه كان عليه فتح أو ضم أو كسر إذا كان مفتوحا وانأخره مفتوح زي كلمة ايه اهدنا الصراط المستقيم انت لما تصل تقول ايه اهدنا الصراط المستقيم الصراط الذين أنعمت عليهم المستقيم مستقيمة ادي مفتوح طبعا قولا واحدا ها اهدنا الصراط المستقيم الصراط المستقيم باسمها فتحة عربية لأن المستقيم تعرب صفة للصراط والصراط تعرب مفعول به منصوب والمستقيم تعرب نعت للصراط وعلامتهما للنصب دي اسمها علامة إعرابية جماعة اللي بتحضر للشيخ فينديس أخواننا اللي بيحضروا للأستاذ ومتابعين النحو بنابرخ فيهم رب حفظهم نعم في علامة تانية اسمها علامة بناء علامة البناء دي زي رب العالمين مثلا الحمد لله رب العالمين لما وصلها رب العالمين الرحمن الرحيم آه لما تبدأ العرض السكون آخر حرف اللي انا مسكنه ده كان مفتوح ما هي فوق الضورات فضلت الأستاذ محمد فنديس يوم الأحد والثلاثاء السعشرة. عشرة عشرة مساء مش عارف بتوقيت مصر ولا بتوقيت السعودية عشان التوقيتات الجديدة دي قاتل أخبطت الدنيا خالص إحنا ماشيين بتوقيت السعودية ونجدع بتوقيت مصر معين في مصر لكن إحنا آه خلينا ماشيين بتوقيت السعودية ذاك من بابي أولى مصر بتغير التوقيت 19 مرة في السنة نعم لما بينتهي ال لما بينتهي العرض السكون بفتحة زي العالمين دي فتحة بناء والمستقيم علامة عربية فيها كم وجه يا عم فيها ثلاثة أوجه عد معايا القصر حركتان ربي العالمين المستقيم هكذا والتوسط أربع حركات الحمد لله رب العالمين والإشباع ست حركات الحمد لله رب العالمين والثلاث أوجه دول اللي مع الفتح اسمهم ايه ثلاث أوجه مع حالة السكون المحض يعني ايه تسمع كلمة السكون المحض دي تعرف يعني سكون محض اولا كلمة محض دي حاجة جميلة فيها لها قصة جميلة اوي معلش اخوان انا بتطرق كتير بس انا والله بتطرق بحس ان الموضوع اللي بتكلم فيه هيفيد الناس فبحاول اتطرق فيها لما اكبر قدر ممكن من الاستفادة كلمة محض يعني صرف بنسبة مئة في المئة بيور يعني عليكم السلام ورحمة الله وبركاته تمام نعم وفي هذا نتعلم كلمة محض أول, يعني أول ما قيلت قالها لقمان لابنه قال له يا بني إن الله لا يقضي شرا محض وأخذه وصار به في الصحراء كان يقصدان قرية لهم فيها مأرب فقصد تلك القرية وهما في الطريق إلى هذه القرية كان يعلم لقمان ابنه فكان يقول له يا بني إن الله لا يقضي شرا محض أي إن الله لا يقضي الشر لأجل الشر ولكن الله قد يقضي الشر في منظورك القاصر وهو في طياته يحمل الخير كله فلو أن فلو أن الشر في نظرك قد بان شرا فإن الله يحمل في طياته خيرا عظيما قال الله ولنبلو أنكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات فأعظم هذه المصائب مثلا نقص النفس مثلا فقد فلانا هذا الذي فقدته وحسبت في, مو وحسبت في موته المصيبة قد قبضه الله عز وجل بعدما علم في علمه الدائم الأبدي اليقيني أن هذا الرجل سيتمادى في طغيان وسيستمر في في عدوان وسينقلب بعدما كان حسن الأخلاق إلى أسوأ الأخلاق وإلى وإلى وإلى، فقدره غير مفتون. ففي هذا شر، ففي في استمرار عمر هذا الرجل شرا محضا على العباد. فقد الله الخير الظاهر للعباد أنه شر، ولكن في طياته الخير الكبير والخير العميم. فإن الله لا يقضي شرا محط وفي الوقت الذي كان يعلم لقمان ابنه, ابنه هذا الدرس العظيم دخلت في قدم ابنه شوكة في قدم مين ابن لقمان فسقط الولد مغشيا عليه فدخل في قلب لقمان أن الولد قد مات فوسد ولده فخذه حطوا كده على فخذه وبكى لقمان حتى سالت دموعه على وجنة ابنه فقام أفاق الولد أفاق الولد فقال له يا أبتي ألم تقل لي إن الله لا يقضي شرا محض لماذا تجزع من قضائه حتى ولو مت؟ مش أنا لو مت ممكن أكون أنا حنتكس ولا هعمل مصيبة فالله قضى في علمه أنني أموت لما ليصرف عنك أو عن العباد شر كنت سأفعله قال يا بني هذا ليس اعتراض وإنما بكاء رحمة قال إن الله لا يخذ شر محدث إن الله لا يخذ شر قال إن الله لا يخذ شر محدث فقام فقام فوصل القرية التي قصدها فوجدها هالكة فوجد عبدا من العباد فسألوه متى هلكت قال لتوها لم يبرح العذاب إلا الآن فلولا الشوكة التي شاكت قدم ابن لقمان لكان من الهالكين لا محالة لا محالة لو أسرع الخطى لهالك سبحان الملك سبحان الله سبحان الله فإن الله لا يقضي شرنا شرنا نرجع بقى الموضوع السكون المخط ميرجع بقى الموضوع السكون المحض السكون المحض ده بقى يا أخي الكريم أن, أن يتم تسكين الحرف الأخير من غير ما روم أو إشمام من غير لا روم ولا إشمام يعني من الآخر تقف على الحرف سلما كده زي ما ربنا خلقه كده تمام ما تحركوش ولا تغير ربعش شفتيك ولا أي شيء سكون خالص تقول المستقيم لو إشباع توسط المستقيم قصر المستقيم تمام ده اسمه ده في حالة المنصوب في حالة إذا كان الموقوف عليه أو العارض كان مفتوحا طب لو كان مجرور أعني بمجرور أنه هيكون أخرطه ضم أخره ضمه أنا طبعا أشير الضمه دي وحط سكون بس لو كان أخره أخره كسره محلش أنا آسف لو كان أخر كسرة هشل طبعا الكسرة دي وهحط سكون قولا واحدا نعم كسرة دي سواء كانت كسرة إعراب كنحو قول الحق جل وعلا الرحمن الرحيم كلمة الرحيم هي مكسورة قولا واحدا رقوف عليها كساكن أقول الرحيم أو كسرة بناء كنحو قال قول الحق جل وعلا هذان خصمان اختصموا في ربهم كلمة خصمان كسرة إعرابية دي مسنها تمام هذان خصمان اختصمه لو وقفت على خصمان اقف عليه ازاي هقولك تقف على الرحيمي او خصمان ازاي ان كان الموقوف عليه مجرور يبقى انا عندي اربع اوجه الثلاثة المتقدمة ايه الثلاثة المتقدمة اللي انا شرحتهم في المفتوحين في المفتوح في المفتوح اخره اللي هما هم القصر والتوسط والاشباع مع السكون المحد من غير لرام ولا اشماء يبقى انا عندي الثلاثة اوجه دول تمام؟ وعندي وجه رابع الوجه الرابع ده الروم مع القصر الروم ده بقى يعني إخوانا الروم ده إننا نأتي بإيه أأتي بإيه من اللي عارف الروم ها الروم إخوانا الناس اللي عرف الروم ها الروم بضع الحركة يعني قد إيه قديمنا هم، حد عارف تحديداً قديم الحركة نعم آتي بثلث الحركة آتي بثلث الحركة يعني إياه جماعة ده أي أصلاً الروم ده الروم ده عشان أعرف السامع إن أنا وقفت على حركة ما وقفتش على حرف يا سيدي الفاضل علاقة الحركة بالحرف هقول لك هقول لك حاضر يا سيد عشر هقول لك بس أنت أركز مع دلوقتي وانا دلوقتي هشرح لك العلاقة ما بين الروم والوصل الروم ده أخوالنا عشان أبين أن في هنا حركة كان في هنا حركة أو نوعية الحركة طيب إيه علاقة الحركة أصلا بالحرف الحركة دي مصغر الحرف الحرف عبارة عن ضعف الحرف عبارة عن ضعف الحركة يعني الياء عبارة عن كسرتين حاضر هشرح الياء عبارة عن كسرتين والواو عبارة عن ضمطين والفتحة عبارة عن نص ألف والالف عبارة عن فتحتين تمام أنا لو وقفت على كل كلمة بحركة يعني لو قلت مثلا إيه الرحيمي يبقى أنا كده أثبت الكسرة ياءً بقت كده هو يبقى لما أقول مثلا فلا تخشوهم وخشوني ولا تخشوهم وخشون إذا لم تدرس أو تعرف الفرق ما بين هذا وهذا اختلط عليك الأمر في تلاوة هذه وهذه بقى بتقول وخشوني زي وخشوني وخشوني زي وخشون تمام؟ ما عادش فيه إيه؟ ما عادش فيه تفرق طب إيه بقى الروم؟ الروم ده أن آتي ببضع من الحركة حتة كده من الحركة حتى مش الحركة كاملة مش حجيب الكسر كامل لاني لو جبت الكسر كامل في كلمة الرحيمي عليه الصلاة والسلام لو جبت الكسر كلمة كامل في كلمة الرحيمي يبقى أنا جبت ياء خالصة يبقى انا جبت ياء كاملة يبقى أنا أسبط حرف زائد في كتاب الله ما أنزل الله به من سلطان طب هو إيه اللي مثبت في الكلمة المثبت في الكلمة حركة واحدة مش حرف لو وقفت عليها أجعلها حرف طب أنا دلوقتي عايز أشيل الحركة بس من غير مقف بحركة يبقى هعمل راوم الروم ده هجيب ثلث الحركة اقول ايه طبعا الروم ده عمره ابداً يا أخوالنا الروم ده ما يجي مع المد ليه بقى الروم مع عمره ما يجي مع المد لأن الروم ده مترادف الوصل هو انت بتبين الحركة غير في الوصل لا انت في حالة الوقف بتسكن وفي حالة الوصل بتحرك ولا أنت بتسكن مع الوصل يعني أنت مثلا كلمة الرحيم مكسورة قدامك هاي لما هتكت وصلها تقولي الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إزاي دي هتقولها إزاي دي ما تبين الكسر ها باين الكسر يبقى مع الوصل في تحرك مع الوصل في تحرك والروم تحرك فالروم لا يأتي مع مع المد أبدا لأن هذه القاعدة لا تمد إلا مع السكون هذه القاعدة اللي احنا فيه اللي إحنا فيها نضرار للسكون لا تمد إلا مع السكون وقد تقصر مع السكون ولكنها لا تمد إلا مع السكون لا مش موضع معين هذا قولا واحدا أقول الرحيم المكسور العرض السكون المكسور بناء أو إعرابا في ثلاثه اوجه المتقدم ذكرها اللي هي القصر والتوسط القصر والتوسط والإشباع مع السكون المحض من غير الروم ولا اشمام عند المجرور المجرور في ثلاث اوجه والوجه الرابع والاخير هو الثلاث اوجه المتقدمه اللي احنا ذكرناها والوجه الرابع والاخير الروم ولا الراء الروم الا مع القصر ما فيش روم بيأتي مع الـ مع الـ مع, الـ مع, الـ مع الوصل ما يحصلش أبداً لأن الوصل لا يأتي معه إلا حركة كاملة الوصل ليس معه إلا حركة كاملة أما الروم بضع حركة لا يأتي إلا مع القصر اللي فهم يكتب خمسة طيب الحمد لله نكمل أقولها هالزاي بال بالراو حاطر هذان خصماني خصماني خصماني آه مش خصماني دياء دي كسرة بأتياء خصما عنك هذان خصماني خاص عشان أطلع الروم متقن يا إخوانا خذوا النقطة دي عشان تطلع الروم متقن لازم أخفض صوتي فيه أخفض صوتي فيه إحنا عارفين إن في الآية 11 في سرط يوسف عندنا وجهين وجه اسمه الإشمام في النون الأولى وجه اسمه الإش في كلمة تأمننا ملك لا تأمننا على يوسف لأن فيها لها فيها الإشمام الإشمام دي إشارة بالشفتين في الضم يعني في النون المضمومة أو أو في أي حرف مضموم يعني بس إشارة تحصل في الضم تمام إشارة تحصل في الضم بالشفتين يراها المبصر دون الأعمى ويراها القريب دون البعيد بقول إيه تأمن, تأمن ولا تلحظ لها صوتا أنا عملت حركة بشفايفي إن أنا ضمتها وبعدين بسطتها بشكل سريع جدا ده الإشمام والإشمام طبعا أنت لازم تراجع فيه شيخا وإن شاء الله تعالى أنا راح قريبا يكون لي على الموقع الخاص دروس مرئية لبيان الكيف كيفية الرومي وغيره من الحركات التي لا تدرك إلا بالتعلم بالنظر أو بالمشافة أقول مثلا تأمن هكذا تأمن ضم ثم بسط ضم ثم بسط أو أنت برضو بتراجع بعض من الشيخات بتا... ب... من اللي معاكم و... ويكون الموضوع سهل عليكم إن شاء الله تعالى قل مالك لا تأمن ده فيها ايه ده فيها وجهين الوجه الاول اتمام اه اه الوجه الاول الاشمام في النون الاولى الوجه الثاني الروم الاتيان ببعض من حركة النون الاولى أقولها ازاي مالك لا تأمننا على يوسف تأمننا شفت النون الاولى عملت تأمنو نو نو نو نو نو نو نون بسيطه مضموم مضمومه ضم بسيطة فيها اشماء فيها روم فيها بعض من الحركة فيها ثلث الحركة والثلث الباقي لا تمام يعني أقولي هاذاني خصماني خصماني هكذا بنفس الطريقة مش خصماني هاذاني خصماني كذا نعم ده النوع الثاني المجرور الأولاني المفتوح أو المنصوب يعني في ثلاث أوجه قصر توسط إشباع من غير لرم ولا إشمان بسكون محضي يعني الوجه الثاني مجرور في أربع عوجه التلاتة اللي, من غي... التلاتة اللي مع سكون المحض دول ومعنا وجه وحيد وهو الروم مع القصر طب الثالث بقى الوجه الثالث أو النوع الثالث المرفوع النوع الثالث المرفوع ونعني به الذي أخره ضمة سواء كانت الضمة ضمة إعرابية كلمة مثلا إياك نعبد كان نستعين دين الصراط المستقيم طبعا نستعين دي مضمومة فلما دي ضمة إعرابية دي ده فعل مضارع منصوب فعل مضارع مرفوع بالضمة لتجرده من الناصب والجازم أقول يا كان عبد وإياه كان استعين دي أصلاً مضمومة طيب ضمت بناء نحو كلمة يا إبراهيم وأعرض مثلا يا إبراهيم الوقوف عليها المضمومة فيها سبعة أوجه عد معايا. الثلاثة المتقدمة مع السكون المحض يبقى كده خلصنا من ثلاثة ثلاثة مع السكون المحض قصر توسط الأربعة حركات إشباع ستة حركات مع السكون المحض من غير الروم ولا إشمام وثلاثة شبههم مع الإشمام قصر حركتين توسط أربعة إشباع ستة بس بقى مش مع السكون المحط مع الاشمام يعني اقولها مزاي نستعين هم. ضم شفتين كده بسيطة وبعدين بسط اللي عارف كيفية الاشمام يكتب اتنين اللي عارف كيفية الاشمام او عارف الاشمام يكتب اتنين طيب الحمد لله الحمد طب يا أخوان لما تسيبوش الأخوات خلوهم تعلمهم يعني لو أخوات وإنتوا عارفينهم أخوات متأكدة منهم تشرح لهم الألية بالكم والكيف والشكل و... ويعني إيه؟ ربنا يفسر لكم ما تسيبوهمش يعني بنجعل فمزان حسناتكم الله أمين تمام ما دول بقى الجماعة دول فهم البرك <تصفيق> الله ما استعان الموضوع ده لازم تتروه لازم يعني موضوع الإشمامة ده أو حتى في في في أعتقد فلاشات أو شيء شكل فلاشي كده أو شكل صور بسط وضم كده فتح إن شاء الله تعالى هاد بسيطة إن شاء الله نحاول نعملها إن شاء الله عما قريب أقول نستعين ضم ثم بسط ها نستعين ها توسط نستعين أيوة أنا أشير بالإشمام إلى أن الحركة التي كانت على النون إيه؟ ضمة الإشمام لا يحدث إلا في الضم الإشمام لا يحدث إلا في الضم الإشمام, حرق... الإشمام لا يحدث إلا في الضم وهو إشارة لوجود ضمة على الحرف ثلاثة مع السكون المحض ثلاثة مع الإشمام طب الأخير الوجه الأخير الوجه اللي كان في المكسور اللي هو وجه القصر مع الروم أو الروم مع القصر يعني أقوله إزاي نستعينه نستعينه إذن فالروم يأتي في كل من الضم والكسر والإشمام لا يأتي إلا في الضم. الإشمان بتاع الضم والروم كسر وضم خلاص؟ نعم سبعة في الأخر ضم تلاتة في الأخر فتحة أربعة في الأخر كسر في حال كده صعب يا أخوانا كده الموضوع سهل وبسيطة و. إيه اللي يحدث حاضر سريعا سريعا أقول قد نقف على عرض سكون أخر منصوب أخر فتح زي كلمة المستقيم ده أخيرها فتحة هتقول لي فتحة أنا ما سمعتش فتحات لا الفتحة موجودة فوق الميم الأخرانية اللي سكنتها في فتحة فوقها أو العالمين اللي في لنا فيها في عند الوقوف ثلاثة أوجه القصر حركتان يعني أنا ممكن أقولها المستقيم هكذا او ممكن اقولها بطبع اربع حركات المستقيم ممكن اقولها بستة المستقيم دول مع السكون المحض من غير ما اعمل اي حاجة بنفس الطريقة اللي انا قرأت بهم كده من غير اي شيء تاني نوع المجرور الرحيمي مثلا او هذان خصماني لما اقف عليها فيها اربع اوجه الثلاثة المتقدمة اللي احنا شرحهم اللي مع سكون المحض تمام والوجه الرابع والاخير الروم مع القصر يعني اقول ايه الرحيمي خصماني هكذا نعم والنوع الثالث المرفوع نعني به الذي أخره ضمة زي نستعين أو يا إبراهيم وعند الوقوف عليها فلنا في فيها سبعة أوجه الثلاثة المتقدمة مع السكون المهض والثلاثة مع الإشمام كان أقول نستعين بضم الشفتين هكذا ضما خفيفا نستعين نستعين هكذا والوجه السابع الروم طبعا ووالجدير بالذكر أن الإشمام لا يتأثر به الصوت أبدا هو مجرد إشرب بالشفتين يعني الصوت لا يتأثر لا يتأثر والوجه السابع الروم مع القصر يعني أقول نستعينه هكذا بسيطة حاجة بسيطة خالص نتطرق تطرق إليها أو, أو, أو حاجة يعني أختتم بها القول أقول لو كان بقى السكون العارض قبله حرف اللين يعني أنا أقف على النون أو أقف على عارض للسكون وقبله حرف إيه من حروف مد اللين زي كلمة خوف أو بيت أو شيء أو سو نعم فإنه يأخذ الأوجه السابقة حيثما أتى إلا أنهم اختلفوا في وجه القصر فبعض العلماء طبعا يقولوا المراد بالقصر المدة حركتين ويعني الموضوع فيه اختلاف إلى حد ما أنا لا أريد أن أطول فيه ولكن ذكروني إخواني الأكارم أن أتكلم في أمر العارض للسكون في العارض للسكون الذي وات مدلين قبله إن شاء الله أتكلم على هذا الأمر في المرة المقبلة حتى لا أطيل على إخواني لسف أول يوم ونعود أتفرع معلش سامحوني أنا شوية أتطرق الأمور كثيرة في الكلام ولكن والله أنا ما أتطرق لأمر إلا وأشعر أنه نافع لإخواني أسعدهم الله في الضرين الله تعالى أسأل أن يبارك في سعيكم المبارك وأن يتقبل مني ومنكم وأن يرفع قدركم في الدنيا والآخرة وأن يجعل ما قلته زادا إلى حسن المصير إليه وعتادا إلى يمن القدوم عليه إنه بكل جميل كفيل وهو حسبنا ونعم الوكيل الله تعالى أسأل أن يبارك في همة إخواني وأخواتي وأن يرفع قدرهم في الضرين وأن يشفي مرضاهم وأن يعافي إخوانهم وأن يبارك فيهم وأن يهدي أولادهم وأزواجهم إنه لي ذلك والقادر عليه استودع الله دينكم وأمانتكم وختيم عمالكم ألقاكم على خير الجمعة المقبلة في تمام العشرة بتوقيت مكة ويريد يعني تتابع الموقع أو موقع مع ذقرات أو الموضوع الموقع خاصتي لوجود دورة الوقفة للتداء لا لا مش موجود واجب للدرس إن شاء الله دور توقف التداعم قريب إن شاء الله تعالى راح تبدأ وإن شاء الله الدورة دي محتاجين لها دعاء قوية جدا جدا جدا لأنها دورة تكون نفع جدا إن شاء الله تعالى لأن هي خذت وقت طويل تحضيرا لها يعني طبعا دي خلاصة ما تعلمت من مشائخ ربنا يحفظهم جميعا وبرك فيهم يا رب وفأمرهم وما يحرمنا من حسوم ولا بركتهم والله النس دي لهم مش برك الذات يعني مش, مش ناخد شعره مثلا ولا منديله ولا كلام ده لا لهم بركة أفعال والله بتحل علينا والله نحن ما تعلمنا إلا بفضل عز وجل وبفضل طاعة هؤلاء نس دول والله صوامين قوامين نحسبهم على الخير والله حسبهم لا نزكيهم على الله وفضلا عن ذلك هم من خير الخلق هذا ليس بكلامي ولكن نحسبهم كذلك لقول الحبيب صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه فإذا لم تكن منهم فحاول فحاول أن أن أن تكون واحدا من خدام خادميهم فإن الله فإن الله عز وجل قد جعل الخيرية المطلقة لدارس القرآن فقد قال الإمام ابن الإمام الشاطبي رحمه الله تعالى فأيها القارئ به متمسكا مجلا له في كل حال المبجلة هنيا مريا ولداك عليهما ملابس أنوار من التاج والحلا فما ظنكم بالنجل عند جزائه أولئك أهل الله أولئك أهل الله والصفوة الملى قل البر والإحسان والصبر والتقوى حلاهم بها جاء القرآن وفصل عليك بها ما عشت فيها منافسا وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العل نسأل الله أن يجعلنا ممن باع نفسه لله عز وجل والله اشترى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك أتوب إليك.